بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكرنا في الأمر الخامس. أن سيدنا قدس سره فصل في الإمارات المثبتة للقبلة بين الإمارات الحدسية والامارات الحسيه فذكر ان الحدسيه لا دليل على اعتبارها في مورد يمكن نيله بالحس ومثل للامارات الحدسيه بما يتولد منه الظن بالقبلاء كالمحاريب والقبور فإن الاستناد الى المحاريب فإن الاستناد إلى محارب المسلمين وقبورهم في استكشاف القبلاء من الإمارات الحدسية للحسية فلولا يا مسيرة المتشرعه عليها لما قلنا بحجيتها وانما نقول بحجيتها في فرض عدم امكان تحصيل العلم كما ذكر وأما الإمارات الحسية فهي عبارة عن الطريق المؤدي للوصول إلى القبلة حسان أو بمقدمات قريبة من الحس نظير استقبال قرص الشمس في اليوم الثامن من برج الجوزاء حيث إنه مساوق لاستقبال جرم الكعبة قطعان وهذه الإمارات الحسية حجة مطلقا والوجه في ذلك أنها مفيدة للعلم فلا وجه لتحديد حجيتها بفرض دون فرض وبناء على هذا التقسيم ذكر قدس سره أنه لو قامت البيناء على القبلة أي شهادة رجلين عادلين أو شهادة عدل بل مطلق الثقة لما بنينا عليه في الأصول من حجية خبر الثقة في الموضوعات لو قام لدينا ذلك فإن كان مستندا إلى الحيس فهو حجة مطلقا أي سواء أم تحصيل العلم بالقبل أم لم يمكن والوجه في ذلك إطلاق دليله فإن مقتضى إطلاق دليل حجية البينه أو دليل حجية خبر الثقه أنه علم سواء أمكنك تحصيل العلم أم لم يمكن وأما إذا كانت البينه أو خبر الثقاء مستندا إلى الحادث فلا حجية له أصلا لأنه نقول بأنه حجة في فرض دون فرض بل لا حجية له إذ المفروض أن المورد من موارد الحس نعم لو لم يمكنه تحصيل العلم لدخلت هذه الإمارات الحدسية أو البينة المستند إليها في عنوان التحري وقد استفدنا من صحيحه زرارا يجزي تحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة أن التحري اي الاخذ بالإحتمال الأقوى شنو مجزين فيدخل الحدث ضمن عنوان التحري ويضاف الى كلامه قدس سر بان ما دل على حجيه البينه او حجيه خبر الثقه في مطلق الموضوعات كما نحن ايضا اخترناه في الاصول وَإِنْ كَانَ مُسْتَنِدًا الى الحس مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَقُمْ مَنْ شَأٌ عُقَلَائِيٌ على خلافه فَلَوْ قَامَ مَنْ شَأٌ عُقَلَائِيٌ على خلاف البَيِّنَة او على خلاف خبر الثقة فإنه لا مقتضي فيه للحجية أساسان بلحاظ أن ما دل على حجيته ما هو إلا إمضاء وإرشاد لما عليه البناء العقلائي والبناء العقلائي قاصر عن الأخذ بالبين أو خبر الثقة مع وجود من على الخلاف فلذلك في المقام أقول لو فحص المكلف وتوصل حدثا إلى أن القبلة جهة معينة ولكن خبر الثقة أو البينة قامت على أنه جهة أخرى استنادا إلى الحس الكلام فإنه هنا لا دليل على حجية بيناه أو خبر الثقة في حقه أوه أوه يا شيخ علي انت بعد فطين إذا علم بعد ما معنى البينه وخبر الثقة هذا هو إذا هو عنده علم بعد ما معنى البينه وخبر الثقة كلامنا هو ما عنده إلا بينه وخبر الثقة المفروض انه تحرى ليش معنى يصدق التحري على البينه دون ما قام به من الفحص هو ترجع بلا مرجح ولما لا يصدق التحري على ما قام به هو من الفحص لو افترضنا انه فحص عن محاريب المسلمين عن قبور المسلمين عن ما هو المشهور على ايه حال فصار الاحتمال الاحرى بالنسبه اليه ان القبله شرق قبل ان يصلي قام عنده جنو خبر ثقه او بينه استنادا الى الحس مو حصل له علم او حصل له علم واضح على ان القبله غرب هذا دليل على حجيه البينه حينئذ نعم على مبنى السيد القوي حجه مطلقان خبر الثقه حجه مطلقان على مبناه حينئذ ياخذ بخبر الثقه او البينه ويمشي نحن نقول بان نفس دليل حجيه البينه وخبر الثقه قاصر عن الشمول لمثل هذا الفارض بارك الله فيك يا شيخ علي تبع الشيخ علي كركي وبعدين خروا بالشغل علينا الأمر على السادس في كلمات العلمين سيد العروى والسيد الخوئي أنه إذا لم يمكن تحصيل العلم بالقبلة فما هي الوظيفة يوم أنا أتعرض فقط لكلام السيد الخوئي في تحرير الوظيفة ان في كلماته كثير من الاشكال فواحده واحده نشكل عليها يضيع المطلع فنحن نذكر كلامه كله بعدين نتعرض للاشكال يوم غدين مثلا فما بعد اذا لم يمكن تحصيل العلم بالقبلة فما هي الوظيفة <تصفيق> ذهب المشهور شهرة عظيمة بل عن المعتبر وغيره نسبته الى علمائنا بل عن الغني دعوى الاجماع عليه انه يصلي الى اربع جهات وخالف في ذلك جمع من المحققين كالاردبيلي في مجمع الفائده والبرهان وذهبوا الى انه يكفيه الصلاه الى جهه والكلام فعلا في استدلال مشهور وقد استدل المشهور بوجهين الوجه الأول منجزية العلم الإجمالي فإنه إذا علم اجمالا أن القبلة في إحدى الجهات الاربع فمقتضى منجزية العلم الإجمالي هو شنو؟ الفراغ اليقيني بالصلاه الى الجهات الاربعه وهنا اشكل سيدنا قدس سره على هذا الاستدلال بانه تاره نبني على ان القبله خصوص جرم الكعبه وتارة هذا سبق البحث فيه مفصلان وتارة نبني على أن القبلة أوسع من جرم الكعبة فما بين اليمين والشمال قبلة لما ورد في الصحيحة ما بين المشرق والمغرب قبلة كله الذي السيد الخوي لا يرى طبعا المبنى الثاني وانما يقول بناء عليه فان قلنا بالمبنى الاول الصحيح من ان القبلة لكل احد حتى لو كان يصلي فين فوق سطح القمر ان القبلة لكل احد جرم الكعبة فلا مناص من الصلاه الى سبع جهات لا اربع جهات فان مقتضى منجزية العلم الاجمالي ان يصلي الى سبع جهات لا اربع جهات والوجه في ذلك ما ذكرناه سابقا توضيحا لكلام محقق النائيني قدس سره في كتابه الصلاة وتبعه سيدنا قدس سره وهو مبني على مقدمات ثلاث نشير إليها اختصارا لأن سبق البحث في ذلك الأولى أن نسبة الجبهة الى دائره الراس نسبه السبع باعتبار ان الراس مكون من ثمانية وعشرين اصبعان وحيث ان الجبهه تساوي اربع اصابع مضمومه فلا محال تكون نسبتها الى دائره الراس نسبه الثوبه المقدمه الثانيه انه اذا وقعت دائره صغيره ضمن دائره كبيره وكان مشتركين في المحيط فإن كل جزء من الدائرة الصغيرة يوازي نفس الجزء من الدائرة الكبيرة فيتسع باتساعه فلو فرضنا أننا رسمنا دائرتان لرأس المصلي الذي تكون الجبهه بالنسبه اليه بمقدار سنه الصبع ورسمنا دائره للارض كلها بما يشمل الكعبه المشرفان وجعلنا القطر للدائرتين شنو واحدا يمر براس المصلي فلا محال السبع من الدائره الصغيره وهو دائره راس المصلي مواز للسبع من الدائره الكبيره غاية ما في الأمر أن هذا السبع في الدائرة الكبيرة يتسع باتساع محيطها فلأجل ذلك يا شيخ علي فلأجل ذلك لو وقعت الكعبة لو وقعت الكعبة في إطار هذا السبع بمعنى ان المصلي واقعا كانت جبهته موازيتان لجهه الكعبه كما لو افترضنا ان الكعبه في جهه الغرب والمصلي اتجه الى جهه الغرب فانه لا محاله الجبهه شنو محاذيه حقيقه لسنو لجرم الكعبه باعتبار ان سبع الجبهه موازن لسبع الدائرة الكبيره والمفروض ان الكعبه واقعه في اطار هذا السبع فاي سهم يخرج من الجبهه يقع على جرم الكعبه المقدمه الثالثه مقتضى ذلك اللي قاعد نحكي فيه انقسام دائره الافق شوف مثل ما قسمنا دائره الراس الى شنو الى شنو سبعه اقسام مقتبا ذلك انقسام دائره الافق هذا الافق اللي نشوفه بعيننا انقسام دائره الافق الى سبعه اقسام ايضا فمن اجل تحصيل قولوا ياي العلم بالصلاه الى جرم الكعبه لا بد من الصلاة الى سبع جهات اي سبعه اقسام بعدد اقسام دائره الافق وبعباره اخرى ان نسبه سبع الدائرة الى تمام محيط الدائره نسبة اثنين وخمسين درجة وشيء باعتبار أن الدائرة تساوي شنو؟ باعتبار أن محيط الدائرة يساوي كم؟ ثلاثمائة وستين درجة فسبعها لمقدار <تصفيق> اثنين وخمسين وشيء وحينئذن بناء على ذلك نقول ما كان ضمن اثنين وخمسين درجة فهو ضمن سبع الدائره لأجل ذلك لو افترضنا من باب المثال يعني لو افترضنا أن المصلي توجه إلى جهة الغرب التي هي جهة الكعبان وصلا، فإذا لم تخرج الكعبة عن اثنين، آه. عن اثنين وخمسين درجة، فمقتضى ذلك شنو؟ آه. وقوع المحاذات مو الصحاء، وقوع، ال... ننسي خي، ما عندك كلمة صحاء وتوسعة، لا لا لا، كل محاذات شنو؟ حقيقية. وقوع المحاذات الحقيقيه بين جبهه المصلي وبين جرم الكعبه فمقتضى ذلك يا سيدنا اي فمقتضى ذلك من اجل تحصيل العلم بوقوع الصلاه الى نفس الكعبه أن يكرر الصلاة في كل اثنين وخمسين درجة فيكون بذلك قد أحرز أنه صلى إلى جرم الكعبه بارك الله فيك يا سيدنا الجليل أقول وظاهروا هذا الكلام يا مولانا ومقتدانا انه ما لم تخرج الكعبه عن 250 درجه فالمحادثه شنو حقيقيه لكن في صفحه 300 و3 عفوا في صفحه 400 وثلاثة وأربعين من الجزء الحادي عشر هذه عبارته هل هذا يتناسب عبارته مع ما قررنا أم لا لاحظوا العبارة إن الاتجاه الحقيقي نحو الكعبه إنما يتم إذا كانت واقعة خلال سبع الدائره نظارا إلى أن عرض الجبهة التي هي المناط في المواجهة يعني في الاستقبال تعادل أربعة أصابع تقريبا التي نسبتها إلى مجموع دائرة الرأس وهي ثمان وعشرون إصبعا تقريبا جربت سيدنا أنت؟ جرب اليوم شوف البيت ها؟ جرب شوف شلون لكن يمكن ينقص اصبع ولا هذا <تصفيق> <تصفيق> وبما أن تمام الدائرة ثلاثماء وستون درجة فسبعها يكون اثنتين وخمسين درجة وعليه شاهد في هذه العبارة عنها وعليه فعند الاتجاه إن كانت الكعبة موازية لوسط الجبهة يعني في الواقع هي واقع جنوه في وسط الجبهة فهو وكذا لو كانت منحرفة يعني عن الجبهة إلى أحد الجانبين أي أي بمقدار ست وعشرين درجه من كل جانب فان الانحراف بهذا المقدار غير قادح في صدق الاستقبال الحقيقي وانما القادح هو الاكثر من ذلك أقول فمقتضى ذلك أنه لو كانت الكعبة منحرفة عن عفًا منحرفة بمقدار سبعة وعشرين درجة فإن هذا قادح في الاستقبال. مع أن مقتضى كلامه السابق أنه لو فرضنا أن الكعبة واقع في أول الجبين هنا الكعبة كما لو كان وين الكعبة هنا مثلا الكعبة هنا الأمام أمامنا كما لو صلى إلى هذه الجهة فالكعبة مسامته شنو لأول نقطة من جبينه، فهل هذه الصورة منافية للاستقبال بنظر أم لا؟ <تصفيق> الوسط الجهتين <تصفيق> نعم الوسط الى الطرفين 26 -26 -26. على على اليمين من يقول ان كانت في الوسط فهو وكذا لو كانت منحرفه فلا ترجعوا للوسط بعد لا تقولوا بعد، لا تقولوا باعتبار ما. ما يصير هو مو بكيفه بعد احنا نجي هذا حساب هندسي بعد مش هو بكيفه. هو. ما يصير هو لازم نغير عبارة اللي خلنا نمشي إن كانت واقعة في الوسط فهو ما حد يتكلم فيها كلامنا إن, الول... إن الكعبة مو واقعة في الوسط. يعني إما يمين الجبهة أو يسار الجبهة، وكذا لو كانت منحرفه يعني الكعبة إلى أحد الجانبين يعني موقعها في الوسط أي بمقدار ستة وعشرين ليش؟ ليش بمقدار 26 وعشرين؟ الكلام أنه متى ما وقعت الكعبة ضمن واحد و... ضمن؟ ضمن اثنين وخمسين فهي محاذية حقيقة هذا التفصيل ما يل معنى؟ فهم شنو معنى السبع السب خمسين وخمسين وقسم اثنين صار ستة وعشرين أقول ما لماذا جعله ضابطان الكلام أنه متى ما وقعت القبلة ضمن السبع أفن متى ما وقعت الكعبة ضمن السبع فالاستقبال متحقق شنو معنى تنحرف ستة وعشرين وما تنحرف ستة وعشرين أصلا ما يتصور هذا الكلام أصلا ما يتصور انحراف لا يتصور انحراف أصلا التعبير خطأ إما أن تكون الكعبة واقعة ضمن السبع أو لا كعبة تهى المطلب بعد منحرف ستة وعشرين لو أجد إذا منحرف ستة وعشرين صحيح إذا لا شنو هذا الكلام إما أن يكون هناك مسامة بين الكعب واقعا وشيء من الجبهة أو لا إن كانت فالاستقبال حقيقي ما كانت فلا شنو ستة وعشرين سماو وعشرين فراجعوا هذا المطلب صفحة 443 الذي ذكره مع ما ذكره قدس سر في بيان مطلب المحقق النائيني صفحة 432 راجعوا المطلب بين العبارتين صفحة 432 صفحة 443 خط هذا كله يا شيخ علي دير بالك على المطالب لتشتغل بالامتحانات شنو الامتحانات امتحانات تقراها وانت بعد صلاه الفجر القراءه سريعه وعند زين هذا اذا بنينا على ان القبلتا عين الكعبتين واما اذا بنينا على التوسعه اي إنما بين المشرق والمغرب قبله فتكفي الصلاه الى ثلاث جهات ما يحتاج اربع جهات والسر في ذلك يا سيدنا حيث ان الافق دائره <تصفيق> ومحيط الدائرة ثلاثمائة ستون درجة فإذا قلنا بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة إذن فالقبلة تتسع من الدائرة بمقدار ما بين مئة وعشرين درجة والسر في ذلك أنه متى ما وقف المصلي إلى أي جهة وافترضنا أن تلك الجهة هي الكعبة <تصفيق> فالمفروض أن ما بين اليمين واليسار شنو بل قبلتون فاذا كان ما بين اليمين واليسار قبلتون وما بين اليمين الى اليسار 180 وثمانون درجه لانه متى ما وقف المصلي الى جهتين قسمت الدائره نصفين والمفروض ان محيط الدائره 360 وستون درجه فنصفها 180 درجة فإذا قلنا بأن القبلة تشمل ما بين المشرق والمغرب أي ما بين 180 فهو قبلة حقيقتان يعني 170 قبلة 175 قبلة 179 قبلة فبناء على ذلك فحتى نحرز وقوع الجبهه الى الى الكعبه او ما بين مشرقها ومغربها نقسم الدائره الى ثلاثه اقسام فاذا قسمناها الى ثلاثه اقسام كان كل قسم مئة وعشرين درجة فإذا صلى المكلف على رأس مئة وعشرين ثلاث صلوات فهو قد أحرز أنه إما اتجه إلى عين الكعبة أو ما بين مشرقها ومغربها ولا حاجة إلى أن يصلي الى اربع جهات ومقتضى ذلك ان الانحراف الضائر ما كان شنو اكثر من ستين درجات هذا تمام كلامه في الرد على الدليل الأول ويأتي بقية المطلب غدا إن شاء الله <تصفيق> صير انحراف هذا واضح إلى إلى المشرق أو المغرب مو بين الم